الوجه الثاني ي ب د أ حالا متى ينسب ا ل إ ن س ا ن إ ل ى ا ل ي ه و د ي ة و ا ل ن ص ر ا ن ي ة سؤال ب أ ي و س ي ل ة يكون ا ل إ ن س ا ن يهوديا أ و نصرانيه ب و ا س ط ة ا ل أ ع م ا ل ا ل ي ه و د ي ة أ و ب و ا س ط ة علمهم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد يكون الحمد الإنسان لله على ي ه و د ي ا باعتقاد عقائد ا ل ي ه و د والعمل بمقتضاها وكذلك يكون نصرانيا باعتقاد عقائد النصارى والعمل بمقتضاها وأما مجرد العلم بعقائدهم جرى عليه عندهم نصرانيا ما ر أ ي ك م في الصليب وكيف إ ذ ا كان معمولا على السجاد الذي يصلى عليه وفرش بعض المساجد الذي عليه السيفان و ا ل ن خ ل ة ومنقوش عليه الصلبان فكيف فرش كان ذلك ذلك الصليب غير غير الصلاة على هذه الصلبان جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام حرام سواء مجسما نقشا رسما جدار على لله على رسوله وآله صلو على وصحبه وبعد هذه وحده أو أم أم أم أو غير ذلك ولا يجوز إ د خ ا ل ه مسجدا ولا بيوتا ولا دور تعليم من مدارس ومعاهد ونحو ذلك ولا يجوز ا ل إ ب ق ا ء بل يجب القضاء عليه و إ ز ا ل ت ه بما يذهب بمعالمه من كسر ومحو وطمس محمد نبينا كسر ذلك وسلم وغير القبر ولا أجوز ولا الصلاة عليه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه بيعه عليه عذاب الصلاة الله على سؤالا سمعت من ل اني ء الإسلام أ ا ل م ت يصير حيا في القبر ويجيب القبر سؤال ا ا على ل ل م ئ كمسلم ة ويعذب إذا بان ن ه الكفر ا ا ل وعدم ت ق ا ا م ة في إ س ل ا في الحياة الدنيا وإني كمسلم بمبادئ ا ل ق ر آ ن و م ب ا د ئ ا لم إ س ل ا لم أ ج د في ا ل ق ر آ ن الكريم برهانا صريحا يدل على سؤال صاحب القبر وعقابه يقول تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إ ل ى ربك ر ا ض ي ة م ر ض ي ة ف د خ ل ي في عبادي و د خ ل ي جنتي حسب فهم الضعيف أ ن النفس ترجع إ ل ى ربها بعد خروجها من الجسد ولم افهم أ ن النفس تكون مع جسدها في القبر م ن ع م ة و أ ي ض ا يقول الله تعالى قالوا وقفا ربنا أمت نفنتين نفنتين إلى آخره وأفهم من هذه الآية أيضا أن الإماتة مطفا إلى وأحييت وأفهم آخرة مرتين نفنتين نفنتين من أن أمدت هذه ووقت خروج النفس من الجسد كما أ ف ه م أ ن ا ل إ ح ي ا ء م ر ت ي ن ا ل ح ي ا ة في بطن ا ل أ م ووقت البعث ولم أ ف ه م من الايه آ ي ة إ ش ر القبر ة تدل على سؤال القبر وعذابه ق قالوا مرقدنا و ويلنا ل تعالى إلى بعثنا يا من من ر آ خ و ه ذ ا يدل على أن ا ل ك ف ا ر نائمون والنوم في القبر ينافي القبر الإقاب في ف ه وبالنهاية أرض يا صاحب يا الفضيلة أرضي أ ن أ ج د منكم جوابا شافيا ل ظ م ئ ي كما كانت إ ج ا ب ا ت ك م ا ل د ي ن ي ة دائما ج و ادله ب ا ل ح م ل وحده و الاحكام ص ل ة والسلام على رسوله وآله و على ص ب وبعد ه أولا أدلة أ ل ا ح ا ل ش ر ع ي ة كما تكون من ا ل ق ر آ ن تكون من ا ل س ن ة ا ل ص ح ي ح ة ا ل ث ا ب ت ة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أ و فعلا أو تقريراً أمره تقريرا تعالى لعميم بأخذ ما به ما من جاءنا ن ص ولانه ص ا ك ت ب والسمة ا فَانْتَهُوا ك م عَنْهُ ولأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إ ن م ا يشرع لنا بوحي من الله تعالى كما قال سبحانه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى الآيات و ل أ ن اتباعه صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عموما دليل على ا ل إ ي م ا ن بالله ومحبته سبحانه ويترتب عليه م ح ب ة الله ومغفرته لمن اتبعه كما قال تعالى قل إ ن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم و ل أ م ر ه تعالى بطاعته صلى الله عليه وسلم وحكمه ب أ ن طاعته ط ا ع ا لله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 ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا الى غير ذلك من آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن التي امرت بطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه واخذ ما ثبت عنه والعمل به فالسنة في الثابتة عنه صلى الله بها صلى عليه وسلم الأحكام وعملا عنه أن حجة تثبت بها عقيدة كما أن القرآن حجة القرآن ثانيا عذاب ا ل ك ا ف ر ي ن في قبورهم ممكن العقل وقد دل ا ل ق ر آ ن على وقوعه من ذلك قوله تعالى وحاق بآل فهذا ر النار يعرضون ع العذاب ع و سوء ن ل ي ا غضوا وعشيا الساعة أدخلوا ويوم آل تقوم فرعون ع أشد آل ل بيان فهذا ب واضح في إ ث ب ا ت العذاب في القبر بالنار لأنه لا ولا غدو ع ش يوم ي ا ل ق ي ا م ة ولقوله في ختام ا ل آ ي ة ويوم تقوم ا ل س ا ع ة ادخلوا ال فرعون أ ش د العذاب ف إ ن م ا يدل على عذاب آ د ن ى قبل قيام ا ل س ا ع ة وهو عرضهم على النار وما هو إ ل ا عذاب القبر وفرعون و آ ل ه ومن سواه من الكافرين سواء في حكم الله وعدله في الجزاء ومن ذلك أيضا قوله تعانى فذرهم حتى يلاقوا يومهم يصعقون فذرهم تعانى ذلك الذي أيضا فيه حتى يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون و إ ن للذين ظنوا عذابا دون ذلك ولكن أ ك ث ر ه م لا يعلمون فإنه الكافرين في في في إلى أدنى الدنيا أن منها أن النبي وهو يصيبهم الله به يعذبهم به قبورهم الله عليه يدل تعذيب قيام يبعثوا الأحاديث الصحيحة على قبل الساعة تعالى قبل العذاب الأكبر صلى وسلم عذابا عاما وثبت مما وما كان يستعيذ في صلاته من عذاب القبر و ي أ م ر أ ص ح ا ب ه بذلك وثبت أ ن ه بعد أ ن صلى ص ل ا ة كسوف الشمس وخطب الناس أ م ر ه م أ ن يستعيذوا بالله عذاب القبر س ت ع ذ بالله من عذاب القبر, القبر ثلاث ثابتة الغرقد حينما كان يلحد لمية ولو لم يكن عذاب القبر ثابتة لم يستعذ بالله منه ولا أمر أصحابه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم مرات باقياء حينما كان أصحابه عذاب أصحابه من منه أمر يستعذ في يكن بيّن وقد أ ن قوله تعالى يثبت الله الذين آ م ن و ا بالقول الثابت في ا ل ح ي ا ة الدنيا وفي ا ل آ خ ر ة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء يدخل فيه تثبيت المؤمن الكافر عند سؤال كل منهما في يوثق في وينعم في قبره وأن الكافر يقذل ويتردد في الإجابة ويعذب في قبره وسأجيء ذلك في حديث رضي قريبا عند وخذلان المؤمن الكافر سؤال كل المؤمن الإجابة الكافر الإجابة ذلك البراء الله منهما قبره قبره قبره عنه بن عازب وأن وأن ومن أ د ل ة عذاب القبر أ ي ض ا ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أ ن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إ ن ه م ا ليعذبان وما يعذبان في كبير أ م ا أ ح د ه م ا فكان لا ي س ت ب ر ئ من البول و أ م ا ا ل آ خ ر فكان يمشي ب ا ل ن م ي م ة فدعا ب ج ر ي د ة ا ل ر ط ب ة فشقها نصفين وغرز على كل قبر و ا ح د ة وقال لعله يخفف عنهما ما لم ي ب س ا وقد تواترت ا ل أ خ ب ا ر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت سؤال الميت في قبره وثبوت نعيمه فيه أ و عذابه حسب عقيدته وعمله بما الصحابة ثبوت بثبوته مجال ولم عنهم والجماعة ومما ما الإمام لا الله خلاف ولذا قال بثبوته أهل السنة للشك ذلك ذلك يدعو في يعرف رضي في في في ورد أحمد مسنده عن رأوه وأبو داود في سننه والحاكم وأبو سننه عوانه أهل الإسراعيليمي في صحيحيهما عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا في ج ن ا ز ة في بقيع الغرقد ف أ ت ا ن ا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ك أ ن على رؤوسنا الطير و هو يلحد له فقال أ ع و ذ بالله من عذاب القبر ثلاث مرات ثم قال إ ن العبد المؤمن اذا كان في إ ق ب ا ل من ا ل آ خ ر ه وانقطاع من, من الدنيا نزلت كأن إليه الملائكة كأن على ودوههم الشمس ودوههم معهم كفن من أ ك ف ا ن ا ل ج ن ة وحنوط من حنوط ا ل ج ن ة فجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند ر أ س ه فيقول يا أ ي ت ه ا النفس الطيبه ة مغفرة خرجي إلى ل ل من ا وردوان يدعوها في يأخذوها فيجعلوها في وذلك الحنوط فتخرج القطرة طرفة قال كما السقاء فيأخذها فإذا أخذها الكفن من عين تسيل تسيل لم ذلك في في في حتى يده فيخرج منها ك أ ط ي ب ن ف ح ة مسك وجدت على وجه ا ل أ ر ض قال ف أ ص ع د و ن بها فلا يمرون بها يعني على ملا ئ من الملائكه ة إلا قالوا ما ذ ه الا ر و ح ل ط ي ب ة ف قالوا و و ل ل ن ف ن ابن ف ا أسمائه التي ا ن بأحسن ن ك يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء فيستفتحون له فيفتحوا له فيشيئوا التي تليها حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها السماء سماء السماء السماء من مقربوها بها بها له له بها الله إلى كل إلى إلى حتى حتى فيقول الله عز وجل اكتبوا ا ل كتاب ع د ي في ايليين واعيدوه إ ل ى ا ل أ ر ض ف إ ن ي منها خلقتهم وفيها أ ع ي د ه م ومنها أ خ ر ج ه م ت ا ر ة أ خ ر ى قال فتعاد روحه في جسده فياتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني ا ل إ س ل ا م فيقولان له ما هذا الرجل الذي ب ا ع ف فيكم فيقول هو رسول الله ف ق و ل ا ن له ما علمك ف أ ق و ل ق ر أ ت كتاب الله فامنت به وصدقت فينادي مناد من, من السماء أ ن صدق عبدي ف أ ف ر ش و ه إ ل ى ا ل ج ن ة و ا ف ت ح و له بابا الى ا ل ج ن ة قال فياتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره قال و ي أ ت ي ه رجل حسن الوجه حسن الثياب يطيب الريح فيقول ا ب ش ر ب الذي يسرك هذا علمك الذي كنت توعد فيقول له من أ ن ت فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير فيقول أ ن ا عملك الصالح فيقول رب ي أ ق م ا ل س ا ع ة حتى أ ر ج ع إ ل ى أهلي و م اهلي ل قال وإن العبد الكافر إذا كان في من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل ل ي في ي انقطاع إذا كان وإن إ من من من ا س م ملائكة ا ء س ومالي ثم ج يجلس ي ي ء ملك النوت عند حتى رأسه ف قال و ل ي ا ن الخبيثة خ ر ج إ ل ى سخط من الله وغضب قال فتتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول ف ي أ خ ذ ه ا ف إ ذ ا أ خ ذ ه ا لم يدعوها في يده طرفه عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها ك أ ن ت من ريح خ ب ي ث ة وجدت على وجه ا ل أ ر ض فيصعبون بها فلا يمرون بها على ملا من ا ل م ل ا ئ ك ة إ ل ا قالوا ما هذا الروح الخبيث فيقولون فلان بن فلان ب أ ق ب ح أ س م ا ئ ه التي كانوا بها يسمونه في الدنيا حتى انتهى بها إلى حتى بها سم الخياط ء ا د د ن ي يفتح له ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه ي ا فلا الله الله لا تفتح لهم أبواب السماء ولا فإستفتح تفتح رسول وسلم له له صلى لهم ثم قرأ ل الجنة و ن حتى ل خ ي ا فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلة طرحا بالله فكأنما خر من السماء يشرك فتطرخ فتختفه روحه ومن في في سجين من الطير قرأ خر ثم أ و تهوي ب ه ا ل ر ي ح ف ي مكان س ك ي ق ف ت ع ا د ر و ح ه في ا ها فيقولان له ما ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ربك فيقول ها ها ل ا أدري ف ي ق و ل ا ن ل ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ا ها ها ها ه ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أ ض ل ا ع ه و ي أ ت ي ه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أ ب الشرب الذي ي س و ء ك هذا ي و م ك الذي كنت توعد فيقول من أ ن ت فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر فيقول أ ن ا عملك الخبيث فيقول رب لا تقن ا ل س ا ع ة انتهى ثالثا ليس بمحال في المعقول أ ن ت س أ ل ا ل م ل ا ئ ك ة الموت في قبورهم و ا يجيبهم ا ل أ م و ا ت أ و يخذل و جزاء وفاقا بما قدموا وليس ببعيد في عظيم ق د ر ة الله تعالى وعجائب سننه ا ل ك و ن ي ة أ ن ينعم المؤمنون في قبورهم ويعذب الكافرون فيها ف إ ن من أ م ع ن النظر في الكون وضح له عموم م ش ي ئ ة الله ونفاذها وشمول قدرته تعالى وكمالها و إ ح ك ا م خلقه و د ق ة تدبيره و إ د ا ع ه لما ص وسلل ر ه ب وابدائه ح ا ن ه ذ ك وسن ا ل ع ل ي ز اعتقاد ما وردت به النصوص ا ل ص ح ي ح ة في سؤال المقبولين ونعيمهم وعذابهم و ق ت ب ت فيها ان الله تعالى يؤيد حيا حياة برزخية بين حياته في دنيا وحياته بعد أن يبعث الله يوم القيامة وهذه الحياة الوسط بين بعد دفنه بعد الروح الى ان المات اعابة وسطا ان الله الوسط الحياتين تجعله وهذه تؤهله لسماع السؤال و ا ل إ ج ا ب ة عنه إ ذ ا وفق وتجعله يحس بالنعيم أ و العذاب وقد تقدمت ا ل أ ح ا ث في ذلك ولله في تدبيره ذلك ولله وخلقه شؤون لا شؤون ت ح ي ط ب ه ا العقول لقصورها ولا بها بإمكانها كانت تخارف تعليلها الوقوف كنهها بل وتعجز عن الوقوف على وعن معرفة وحقيقتها وإن تحيط تحكم م د ا ا ا ه و غ ي ا ت ه ا في ع عجز عن ل الإنسان ى إذا ش ء وخفي ع ل ي ه أمره أن يتهم نفسه ب ا ل ق ص وما ر ولا ي ت ه ربه وقدرته علمه وحكمته في م و ذكر في السؤال من ا ل آ ي ا ت لا يتنافى مع سؤال الميت في القبر ونعيمه أ و عذابه أن قوله ت ع اما ل ى يا أيتها ن ر ربك راضية مرضية ج ع عبادي ي فدخلي إلى في و د خ ل ي جنتي ن ف إ ه خطاب للنفس ع ن د ق ي ا م ا ل س ا لا عند خروجها من البدن في الدنيا ع عند ة من في بدليل ما سبق من قوله تعالى في نفس ا ل س و ر ة كلا إ ذ ا دكت ا ل أ ر ض دكا دكا وجاء ربك أ و الملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر ا ل إ ن س ا ن و أ ن ى له الذكر ا ل آ ي ا ت إ ل ى قوله تعالى يا أيتها ومعينه يكون يدفن الميت النفس المطمئنة وسؤال القبر أو عذابه لما أو أن بعد وقبل ان يبعث يوم القيامه اما قوله تعالى قولوا ربنا نثنتين تنثنتين أمت وأحيي فاخبار ع ت ر ف ف ن بذنوبنا ا إ من الله تعالى عن قول الكافرين وهم في النار يوم القيامه ة إ ن م أمواتا فيهم وهم في في كانوا الروح نفخ قبل إ ل ى ا ل ن خ في الصور ي ن ف خ ة البعث بتقدير الله ثم احياه الله يوم القيامه والنشور فجرى عليهم الموت مرتين و ا ل ح ي ا ة مرتين وليس موتهم لهم في القبور بمانع من سؤالهم وجوابهم ولا من نعيمهم أ و عذابهم ل أ ن الله يعيد إ ل ي ه م أ ر و ا ح ه م نوع إ ع ا د ة يتمكنون بها من سماع ا ل أ س ئ ل ة و ا ل إ ج ا ب ة عنها و ا ل إ ح س ا س بالنعيم أ و العذاب كما تقدم تفصيله ودليله في حديث البراء في وليست هذه ا ل ح ي ا ة إ ح د ى الحياتين المذكورتين في ا ل آ ي ة بل هي ح ي ا ة خ ا ص ة ب ر ز خ ي ة لا يعلم حقيقتها إ ل ا الله و أ م ا قوله تعالى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا فالمراد بمراقدهم مقابرهم التي كانوا فيها وهم أ م و ا ت لا نيام وموتهم لا يمنع من سماعهم سؤال ا ل م ل ا ئ ك ة ولا ينافي إ ح س ا س ه م بالنعيم أو العذاب حسب عقائدهم وعذابه أ م م لما تقدم في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وليس بلازم الميت ونعيمه ا البراء عازب الله سؤال القبر ل وليس على ه عنه حديث في في رضي ينص بن أن أو عذابه في كل موضع بل يكفي ذلك في بعض الايات آ ي ت أو أ ا ا ل ح د ث ل وبالله ل ص ح ح ي ة ا و وصلى وآله وصحبه وسلم سؤال مات الإنسان ودخل وسلم؟ ف ي نبينا يرى النبي عليه ق القبر صلى الله على سؤال الإنسان هل الله إذا مات محمد وهل يقال له ما نقوله في هذا الرجل والحال قد يموت في الوقت الواحد خلق كثير وإذا أو بالعربية أو الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض ودفن وسأله ونبيه إذا الإنسان ملكان يسألانه بلسانه بالعربية بالسريانية الحمد مات جاءه ملكان خامة سأله هل لله على بلغة ربه ودينه عن فالمؤمن يسدد في الجواب دون الكافر ولو تعدد ا ل أ م و ا ت واتحد الوقت ولا غ ر ا ب ة ف ا ل م ل ا ئ ك ة لهم ش أ ن غير ش أ ن البشر ولم يرد أ ن الميت يرى النبي صلى الله عليه وسلم في قبره فيما نعمل ل ونوصك كتاب بمراجعة ا ع عبد الموضوع ق ي الواسطية لشيخ بن تانية لشيخ محمد بن عبد في وغيره زيادة في د محمد الفائدة ة الثلاثة الإسلام ابن والأصول الإسلام الوهاب بن أعود التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه و الله الله نبينا على محمد سؤال ل م س ما هو الشيء الذي دل عليه الكتاب و ا ل س ن ة في ا ل ن ج ا ة من عذاب القبر فهل هناك أ ح ا د ي ث ن ب و ي ة أ و أ د ا ئ ي ه خ ا ص ة نقولها يوميا ل ل ن ج ا ة من عذاب القبر مني وسلم عن قراءة سورة الملك يومية فكم مرة تقرأ هذه في اليوم عن حديثا عليه في قرأت قراءة تقرأ للرسول سورة السورة الله صلى هذه ومتى هو وقت ا ل ق ر ا ء ة ولكم الشكر جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الشيء الذي دل عليه الكتاب والسنة في النجاة من عذاب القبر هو أداء ما أجبه الله على العبد ما حرمه عليه والإكثار من التوبة والاسترفار والفضائل الأعمال الاستعاذة بالله من عذاب القبر قال لله على رسوله وآله دل عليه على عليه وحده وصحبه حرمه من من من وبعد هو أجبه وترك وكثرة تعالى في يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إ ل الا وأنتم م س م و و ن ك ن النبي صلى الله صلى عليه وانتم س يستعيد ل م في آخر ل ل ص ا ة م من أربع منها عذاب القبر ويأمر بذلك أما القبر قراءة سورة الملك بها من عذاب بذلك منها الملك ا ل ج ا بها ر ة ن ن عذاب ع القبر فلا ل مسلمون حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه الله صلى عن و يدل على ذلك ب ا التوفيق ل ل وصلى الله ه على ب وصحبه ي ن ا محمد وسلم وآله سؤال قال ابن عباس مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إ ن ه م ا ليعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتر من البول واما ا ل آ خ ر فكان يمشي بالنميمه ثم اخذ ج ر ي د ه الرطب فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحده قالوا يا رسول الله لم فعلت قال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا رواه البخاري ه ل يصح لنا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وهل يجوز وضع ما شابه ا ل ج ر ي د ة من ا ل أ ش ي ا ء ا ل ر ط ب ة الخضراء كياسا على ا ل ج ر ي د ة أ و يجوز غرس ش ج ر ة على القبر لتكون د ا ئ م ة الخضراء ة ل ه ذ الغرض جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام النبي الله الجريدة ا لله على رسوله وآله وصحبه وبعد إن النبي صلى الله عليه وسلم الجريدة على ل وضع وحده وصحبه وبعد ب إن ق ورجاءه تخفيف العذاب ع من وضعت على قبرهما و ا ق ع ة عين لا عموم لها في شخصين أ ط ل ع ه الله على تعذيبهما وإن ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم خاص المسلمين. على المسلمين على يكن لم منه مضطردة قبور مرتين الاقتباء و أ ح ر الا نفع ما روي عن ب ر ي د ة ا ل أ س ل م ي أ ن ه أ و ص ى أ ن يجعل في قبره جريدتان ولا نعلم أ ن أ ح د من ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم وافق بريده ة على ذلك ل ل ب ا التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أهل البرزخ سؤالا هل صح حديث؟ إن أهل البرزخ يرى بعضهم بعضا وصلى على وآله وسلم أهل هل أهل لا وصحبه حديث يرى صح بعضهم إن محمد أم ويتحدث بعضهم مع ا ل ب ع ض جواب وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض الحمد لا ا لله على نعلم ل عن ن ب يوم صلى الله عليه س ل في هذه القيامه م واعتمد س أ ل عليه وبالله ل ة حديثا ي ت ف وصلى الله على ن ب ن ح م د و آ ل وصحبه و سؤال ل البعث القيامة م يوم س كيف يقوم الناس من قبورهم يوم ا ل ق ي ا م ة وكيف ي ق و ل ا ل أ ن ب ي ا ء و ا ل أ ق ط ا ب و ا ل أ ب د ا ل ومن أ و ل من يكسى جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد يوم فينبتون سويا والنقل النوم يخرجون ورات سبحانه عجب الذنب منه ينبت يعيد الزرع صراعا الحد القيامة الله الناس كما قدارهم حفاة خلق غرلة منه من من من ثم من ك أ ن ه م جراد منتشر أ و فراش مبثوث لا يضلون طريق الموقف بل هم أ ه د ى إ ل ي ه من القطع ك أ ن ه م إ ل ى نصربه ي ف س و ن و أ و ل من تنشق عنه ا ل أ ر ض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أ و ل من يفيق من الصعق اما أ و ل من يكسى بعد البعث فخليل الرحمن عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ويشتد الهول بجميع الناس حتى يقول كل نبي يومئذ نفسي نفسي ومن سورة من القمر قرأ آيات البعث من سورة القمر وثبت ا ا والقارعة ل ع ر ج وأنفالها يتبين ي مما تقدم وثبت في الصحيحين أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن ك م م ح ش و ر ي ن حفاه عراه غ ر ل ه ثم ق ر أ كما ب د أ ن ا أ و ل خلق يعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين إ ن ه م لم يزالوا مرتدين على اعقابهم منذ فارقتهم ف أ ق و ل كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى قوله الى ح الصحيحين ك كتاب ي في م وثبت الخلق النبي بدء ل ص أن الله عليه وسلم قوله ا الناس ل إن ي ص ق ن يوم ا ق تنشق ي ا م من ة فأكون أول ن ع ا ل أ ر ض ا ل ح د ي وفيهما أيضا إن الناس يصعقون يوم القيامة ث ف الناس أ إن ك و أول ن من ي ف ي الحديث ق ونفخ ا ظ ر تحقيق الحديثين ي التحاوية شرح التحاوية كلام عند في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاله إ ذ قيام ينظرون جواد ب ا ل ح م لله و ح د ه و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله واله وصحبه وبعد تحديد م د ة ما بين ن ف خ ت ي ن من ا ل أ م و ر ا ل غ ي ب ي ة التي لا تدرك بالعقل والاجتهاد بل بالسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم البخاري النبي يثبت في تحديدها حديث صحيح وإنما ثبت بين عنه وإنما فيها ما البخاري وغيره عن النبي صلى الله عن أنه رأوه وغيره أربعون قالوا يا أبا هريرة أربعون أبيت قال قالوا قال هريرة قالوا أ ر ب ع و ن س ن ة قال أ ب ي ت قالوا أ ر ب ع و ن شهرا قال أ ب ي ت ويبلى كل شيء من ا ل إ ن س ا ن إ ل ا عجب الذنب منه يركب الخلق فلم النفختين فالله على أنقار أربعون ولم هل لا أعلم وبالله التوفيق وصلى الله على وآله وسلم سؤال أيام وأما من يموتون بهم محمد يزد يبين هي بين نبينا أربعون أنقار أو أو سنون سبحانه وصحبه شهور خلال مطالعتي لكتاب الله العزيز وقفت عند آ ي ة ك ر ي م ة هي قوله أ ف ل ا ينظرون إ ل ى ا ل إ ب ل كيف خلقت و إ ل ى السماء كيف رفعت والسؤال ما الحكمة من تقديم الإبل وما هي الميزة التي تميزت بها الإبل عن فنحن نعلم أن السماء عظيم أعمدة فما هو الحمد الإبل التي بها الإبل سائر الحيرانات الله وهذا السر هذا الحيران لله فنحن وحده عن أن بجني قد هي شيء في جواب هو رفعه و ا ل ل والسلام ص ا ة ن م ل ل س ا ب و القدر ا فإننا قدر على خلق الابل على هذه ا ل آ ي ا ت ا ل ع ج ي ب ة وخلق السماوات ورفعها بلا اعمده م ر ا ه وخلق الجبال في ا ل أ ر ض تثبيتا لها و ن س ب ه ا عليها كأنها أتاد حتى لا تميد لا عليها ل ا بمن من م وخلق ج و و د ا ت ا ل أ ر ض وتمهيدها حتى تصلح ل ح ي ا ة الخلق فوقها إ ن من قدر على ذلك لقادر ا على ان يحيي الناس وغيرهم من ذوات الارواح ه ي ر كيف شاءوا أ ن ه و ل و عليها أفقالهم بالريها إلا والصحارة مع يسير مؤنتها يسير من من وقد خصها الله ببديع تركيب في عظامها يساعدها على حمل ا ل أ ث ق ا ل وبطول عنق يساعد على نهودها بثقيل أ ح م ا ل ه ا كما يساعدها في سيرها وخصها ب أ خ ف ا ص تساعد على سيرها فيما لا يقوى على السير فيه ذوات الحوافر والاضلاف من ع الحيوانات ا مما ه ل خلقه ح و وسخرها ومزيد مع عظيم خلقه ومزيد قوتها انتهى الشريط ا ل ت س ع و ث ل ا ث و ن من فتاوى ا ل ل ج ن ة ا ل د ا ئ م ة وله بقيه على الشريط ا ل أ ر ب ع ي ن